أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أذراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوث وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من تقلس موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أذراك ما هي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 إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لبزة الذي جمع مالا وعزده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على لفيده إنها عليهم مصبة في عمد ممدده